ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وان تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إلى آخر قل الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض تقدم طبعا شرحها نعم وأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا نعم قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا أي عهدنا والوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من هم كاليهود والنصارى وغيرهم ممن أوتوا الكتاب لأن كل رسول معه كتاب كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به أن اتقوا الله أي اتقوا الله عز وجل وذكرنا أن تقوى الله فعل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد تقدم فضاء التقوى بالكامل في أول سورة النساء وفي الحديث عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث فإذن تقوى الله من فضائلها أنها وصية الله للأولين فمن اتقى الله عز وجل وفقه الله ورزقه الله كما قال ابن تيمية مفتقر تقي مفتقرة تقي قال القرطبي والمراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها نسخ ولا تبديل بل هو وصية الله في الأولين والآخرين قال ابن عاشور والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبله بالتقوى مقصود منه إلهاب همم هم من المسلمين للتهمم بتقوى الله لألا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب فإن للاعتساء أثر أثرا بالغا في النفوس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قد جاء في الحديث عن أبي ذر ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قد سبق الكلام بالتقوى وما يتعلق بالتقوى ويعيد الله عز وجل ويكرر الوصية بتقوى الله وقد قيل يا رسول الله من من أكرم الناس قال أتقاهم والحديث الصحيحين قال الله تعالى وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض اي وان تكفروا فلا يضره تعالى كفركم لماذا لانه مستغن مستغن عنكم عن عباده كما قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وقال تعالى وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وإذا في الحديث القدسي إنكم لن تضروني فتبلغوا ضري. لكن يؤذى الله ولا إن الذين يؤذون الله ورسوله لكن لا يضر ولا أحد يستطيع أن يضر الله عز وجل يقول ابن عاشور بين بها عدم حاجته لتقوى الناس ولكنها لصلاح أنفسهم كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فقال تعالى وكان الله غنيا حميدا غنيا عن جميع عباده أليس كذلك؟ فالله عز وجل له الغنى الكامل التام فالله عز وجل غني عن كل ما سواه غني في نفسه لكثرة ما عنده غني عن خلقه كما قال تعالى فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض وقال تعالى وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فخزائنه ملأ لا يغيظها كثرة الإنفاق وليس بحاجة إلى خلقه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وكل شيء فقير إليه يقول ابن القيم الغني هو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة لأحد وقال السعدي هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون إلا غنيا لأن غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض نعم ماذا نستفيد حينما نعلم أن الله له الغنى الكامل أولا إفراد الله بالعبادة اليس كذلك؟ نعم لأنه سبحانه هو الغني الغنى المطلق والخلائق مفتقره مفتقرة إليه سبحانه وتعالى ثانيا الافتقار التام إلى الله لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع حيانه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يستغني عن ربه سبحانه طرف عين. ثالثا أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي فلا يحتاج إلى أحد إذا جاء في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غين القلب ويثمر الاستغناء بالله وحده وعن الناس وعزة النفس والتعفف والزهد بما في أيدي الناس وعدم التذل لهم وعدم التعلق بإعطياتهم وإعانتهم بل يجرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغني الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفن خزائنه نعم طيب فالله غني قلنا ماذا غنى الله يتضمن شيئين الامر الاول الغنى الذاتي لكثره ما يملكه اذ كل شيء ملكه والثاني الغنى عن الغير فلا يحتاج الى احد وغيره محتاج اليه حميد اسم من اسماء الله محمود عند خلقه بما اولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله كان الله غنيا حميدة. يقول ابن كثير رحمه الله أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه ويقول السعدي الحميد اسم من أسماء الله الجليلة الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام طيب لماذا دائما يقرن الله عز وجل الغنى بالحمد نقول لأن غنى الله نقول لأن الله يحمد على غناه يحمد على غناه لماذا لأنه يجود به على غيره فالله ذو الغنا الواسع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد وقال تعالى إن الله الغني الحميد وليس كل غني يحمد على غناه فالغني البخيل كالفقير تماما بالأسوأ، قل لا عند الناس يعتبر السوء أمم غين الله غين يحمد عليه لأنه يجود به يجود به على غيره ولله ما في السماوات والأرض اختلف العلماء ما فائدة التكرار كررها ثلاث مرات ولله ما في السماوات وما في الأرض من الأقوال اللي قيلت هذا التكرار نعم تكرار لكنه تكرار مهم ففي الأول بيان غناه عن خلقه وفي الثاني بيان مراقبته لخلقه فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة وكفى بالله وكيلا والأولى تتضمن الأمر بالموافقة وقيل وقيل غير ذلك والله أعلم ولله ما في السماوات وما في ثراض وكفى بالله وكيلا فمن اعتمد على الله وتوكل على الله أغناه الله عز وجل وكفاه أي شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه تهديد ولا تهديد فالله عز وجل غني عنا عن طاعتنا فمن لم ينصر هذا الدين ويقوم بواجبه يستبدل بئناس يأكلون أطوع منا وأفضل منا وأكرم منه فعلا الله عز وجل غني عن الناس قال تعالى وَإِن تتولوا يستبدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ وقال تعالى إِيَّشَ يُذْهِبْكُمْ وياتي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ يُذْهِبْكُمْ يعني بالموت أيها الناس يريد المشركين والمنافقين يأتي بآخرين أي بغيركم وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح للناس أن يذهبه ويأتي, ويأتي بغيره نعم وقد بين الله في أي أخرى أنه إذا بدل فيه ناس آخرين لا يكونوا مثل هؤلاء بل يكونون أفضل كما قال تعالى ثم لا يكون أمثالكم وكان الله على ذلك قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فهو قادر إذا راد شيئا يقول له كن فيكون من فوائد الآيات سبقت عموم ملك الله عز وجل ومن فوائدها اختصاص الملك العام لله عز وجل ومن فوائدها اهميه تقوى الله تبارك وتعالى ومن فوائد الآيات أن الله لا يضره شيء ومن فوائدها غنى الله الكامل فالله له الغنى الكامل فالإنسان إذا أراد أن يسأل فليسأل الغني الكامل من جميع الوجوه ومن فوائد الآيات فقر العباد لربهم ومن فوائد الآيات كمال مراقبة الله لعباده وفيها بيان قدرة الله عز وجل وفيها تهديد لمن يخالفه أمر الله عز وجل فمن نكس على الجهاد ونكس على الأمر بالمعروف وركن إلى الدنيا فالله عز وجل يستبدل بهم بأناس ينصرون الدين وهذا الواقع فإن الله نصر بأناس إن كانوا لا يعلمون لكن في ساحات الوقاء في ساحات الوقاء يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى يقول ابن حزم رحمه الله ولا أعلم شيء بعد الكفر أعظم ممن يرد الحرب الكفار ما الله السلامه صلى الله وسلم على نبينا محمد